Book two. arba 4 u školi fi fi madrasa smo mi ayna nahnu nahn? mismo u školi. Nahnu fi al madrasa. Imamo nastavu. Rindana saf. Rindana dars. Ovo su učenici. Haulai humu talamid. Haulai humu talamid. Ovo je učiteljica. هذه هي المعلمة هذه هي المعلمةض راازرد هذا هو الفصل هذا هو الفصل شتمة ماذا نعمل ماذا نعمل مة نحن نتعلم. نحن نتعلم. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. uczim أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. učiš španski. أنت تتعلم الاسبانية انت تتعلم الاسبانية اون اوتشي نيماتكي هو يتعلم الالمانية نحن نتعلم الفرنسية انتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية. учите італійски. أنتن تعلمنا الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. oni هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Učiti jezike je interesantno. Tallum luat shej unmunta. Tallum un Ta Želimo razumjeti ljude. Nahnu noridu Želimo razgovarati sa ljudima.